كان لي حظ في يوم قابلك ولعمر قلبي الغيرك مياه أقول تسأل أحبك بالزم ما يعني عايز سؤال أقول ما قلبي عليك نادا مبت زيادا وهدوك الله ما يقطع لك عادا وانت